خلَقَ السَّمواتِ وَالْيوطَ بِرِحَّتَ عَ عََّا يُشركُ خَلَقَلإِسَانَ مِن نُطُفَةٍ فَإذاَاهُ وَ خَصمُ مُبين وَلن عَامَ خَلَقَ هَالَكُم فيِي هَادِفُ وَمَ نافِرع وَبِنهَا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 والخيل وَالْبِغَالَ والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مَا لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء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 المساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم ألا زاء قَدِمَ مَثَلُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَاتَّخَذُوا بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 الذين تتوفاهم الملائكه مظالم انفسهم فالقوا السلام ما كنتم نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم قاليدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا زر ردكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعمه دار المتقين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 بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ تَبَيِّنًا لِّلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَمَنِ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أن يخسف الله بِهِمُ الْأَرْضَ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 ييتَفََ أضِل لُ عَ اليَمين ييتَفَيَ أُضلالُهُ عَ اليَمين وَالشَّمِِسُجدَ للِللههِ وَهُمْ دَخرُون وَلِله يَسجدُمَا فيِي السَّمواتِ وَماَا فِي الأوْض مِ دَّتُِ وَمَدائكَةُ وَهُم لا يَسْتَكْبرِون يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاهُ فَارْهَبُونْ وَلَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا فَلَا غَيْرُ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ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 49.. وَإِذَا بُشِّرَ حَدُهُ بِالْĀنْثَى 50.ل iniixi vəşək ən은 hatim 51.peutって kendili 52. 53. menggər olərt 54. يتوارən əliklələ alq Eckrim 56. 64. �� edəliklə bulub Cly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 فَزَييَنَ لَهُ الشَّيطان وَعملَهُم فَهُو وَرِيهُم اليَوومَ وَرهُم عذاابُ أَلم وَمَا زَلناَا عَلَكَ الكِتابَ إَّا للتُبَينَ لَهُ الذي اختتَلَفُ فِي إِلَّا للتُمَينَ لَ الذي اختتَلَفُ فِيهِ وَهُدَوو رَرحْمَةَ لِقَوْمؤمنِون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 الْحَمْدُ لِلَّهِ ذَلِكَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يأتي بخير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 ان في ذلك لايات لقوم ينون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا وجعل لكم من تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم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 ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا وَالَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَادِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل امة شهيداً عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء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 وَلَا تَتَّخِذُ وَيمَانَكُمْ بَخَلَ بَينَكُمْ فَتَزِلَّ قَموا بعدَتُبوتِهَا فَتَزِلَّ قَموا بَعدَتُ بوتِهَا وَتَذوقُ الس بِمَا صَدَتم حسَفل وَلَكُمْ عَذاقُ ععَظم وَلَا تَشْتَروا بِعْدِ الله ثمَمَن قَللَ إ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 قلَّ الزَّلَ رح قُدُسِ مِ رَبِكَ بِالحَقِّ لثَبّتَ الذي نَامَن لثَبّتَ الذيينَ آمَنوا, آمنوا وَهُ دَوَ بُشرال المُسمِمين وَلَقدَد عَمُ أنهُم يَقولونَ إِماَا يُعَمُهُ لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديون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 فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ تكذَّبُوا فَخَذَهُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ حَلَالًا طيباً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 ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حراه لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم عَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ضَلَّمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ تَابُوا من ح إِن رَبَّكَم ي بَعِهَا لَغَفُور الرحيِيم إِ ذَرَهِيمَكَََّةً قَانتَ للِلهِ حَنِي فَو وَلَم يكُ مِنَ المُشِكم شكِرَ لِأَنْ رُمِهِ جِتَبَهُ وَهَدَهُ إ صِراتٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما فِيهِ فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن